وكل بلعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ففي هذا اليوم الجمعة جمعة معالتي ألت عسر تغلتين ربيع الثاني شحن أربعة مائتين سلاسان شوعة هجرية كلتن يناير كلتن شحن عسر شدشتين ميلادي درس أصول الثلاثة خنكتسل يقول المؤلف رحمه الله تعالى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 لا إله إلا الله فسرنا آي بقى كابتن آيات بزعبة لا إله إلا الله تقى سلامة التي بارك الله فيكم قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لآبيه وقومه إبراهيم عليه الصلاة والسلام انتايلوا نبؤه كمؤون هزبه عوال رب سبحانه وتعالى ببؤ جميره مغنياته ببقاب ولا الدخاء بدخه كمون بسدره خاصه لذ جمر مالتو فلذلك توحيد كنصوعن كلنا بولد دنان بسدرانان كل جمر يقبه بدحريله وقومه دحريون نهزبوه وصويعوه ابراهيم عليه الصلاه والسلام <تصفيق> انteilum انني براء مما تعبدون اذ تغزو ازلهم شرك تقبر وازلهم قبز نغرزي انا نصاي رحيقل له الى عليه الصلاه والسلام زي انا في اللتا شباب انا قبض شركه قبرو زلهم كله ابتا كلمه لا اله الا الله ام انت يا شباب لا لا إله. نفي يعني مقزات زقبو يلن دحيون تايلو الا الذي فطرني اي خلقني بجكاتنا عايز قزاني أبزئة من رققات سأل لا إثبات أنت أتي الله مالاتي محمد؟, محمد إلا الله أتي إثبات أحسن تبارك الله فيك إثبات أتي الله مالاتي بزئة لا إله إلا الله زأيا زئات ترغم لا مالاتي سيهدين رب سبحانه وتعالى نتقنع من قديك حبرني يبلم وجعلها كلمة باقية إذا كلمة لا إله إلا الله دما ترافيت قيروها رب سبحانه وتعالى قم أيلو تقيسوها على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام إبراهيم بتزبولو نرسول صلى الله عليه وسلم يزاها غروم نؤمة محمد صلى الله عليه وسلم نقول لها رب يزاها غرنالو كلمة كلمة لا إله إلا الله إنني براء منكم ومما تعبدون إلا الذي فطر نزبلا كلمة زيئة ترافيت قينا تريفا مالت نبزرية ناتو غمان أركبات اللوم سلازي ابو الانبياء مغنياته اسحاق ويعقوب دكو نيرمه يعقوب دمان يوسف ولده و قوم دبلتي الزرقي دحر زرق نبي الله ابراهيم عليه الصلاه والسلام كلهم تم كابو زوزه لا اله الا الله كل جزاء يم حلال فوانيرم سلازي لا اله الا الله ترافدكو ان ما في عقبه, في عقبه أي في ذريته لعلهم يرجعون لعلهم كابشركي منطقوا من لسو نعم منطقوا من لسو نعم التوحيد توبايلون كابشركي نعم التوحيد منطقاته بازنا عليه الصلاة والسلام زا توحيد زياء كلمات زياء سرافيت قيروها وقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله كم قلون أب سورة ألي عمران آية قصري سسان أربعة رب سبحانه وتعالى انت قل يا أهل الكتاب هذه خطاب من الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم بولو زبله مزلو أهل الكتاب من يماشفا اليهود والنصارى كذلك صاوعت قبر اللهم لون رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت تعالوا قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم اذا قال زي اخاني نعانا بمعرفه بالسحنه نعانن نعق من بلوم يخ الا نعبد الا الله ذاك زي ابقى نحاد الله نحاد ولا نشرك به شيئا برب خاني شركين قبر. بربي شركي نخي نقبر برب شركي أين قبر سلسة سلاسة وعزير بن الله الملائكة بنات الله زغلوا اعتقاد زي قدفوا بالهم كومي الكاد ما ناب توحيد سوى عيومي بلو رب سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يتقذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله نربي قدفنا دم ما رب تاتي لنا نزي ربي عين القزاء نمخلوق عين القزاء فإن تولو ان بالليل انت آبيهم قنزات وحيد مقبالت آبيهم ما اشهدوا بأننا مسلمون انتاي بلوهم يخوم بلو مسكروا لنا نحنا مسلمينينا كما خوم كفار مشركين اي قنن بلوهم قن كم زبز لهم أمسكروا لهم بلو ما ذكروا لنا نحنا مسلمين لنا بلوه وميلوا رب سبحانه وتعالى. طيب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله انتايبل ابتي نزياخ شرحان كله ما لاتيو. إبراهيم خليل الله إمام الحنفاء. إبراهيم عليه الصلاة والسلام مراحين أي حنفاء شرك قد يفهم توحيد دحزو. توحيد دحزو إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام ناتومي. مغنياته أبو الأنبياء سلزخنه وأفضل الرسل بعد محمد صلى الله عليه وسلم من عقيدة أهل السنة والجماعة تمزبالة رسول بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بدحر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ابراهيم عليه الصلاة والسلام وأبوه آزر أبو دماني آزر بش مخاطئة أغيسل له أبقرآن آزر وصنمي قزانيرو عليه الصلاة والسلام يا أبتي يا أبتي بزح دعوه غير مرونه بتوحيد لكن ما سمع ابي عليه الصلاه والسلام ابوه عند مونتاخ جبريل ومجامل اي قبره بل انما شركي مسمره مس عناد مس سمسم بالله بالنسبه قد يفهم طيب اذا كلمه انني براء انت بالزله انت الترجمه الشيخ بن عثيمين تايبل صفه مشبهه من البراءه وهي أبلغ من البريء من بريء اذا براء ابترقما زيادة يدلدل كبري تبل انانات نسى خبتبل براء تلك ابترقما زياده اا أه... خستال لوه مالتيو ابتي براء وقوله انني براء مما تعبدون يوافي قوله لا الهه زيء لا الهه تانفي من صق مالتيو نزن كلن اليها نرب قد يفمز قزونزل سواء ملائكه تجز يوم او انبياء تجز يوم أو والصالحين نحن يا شباب السلفين كنا لنا دعوان نكبر لهم لكن زعبي ترعك ابو مالتي انك لا تهدي من احببته ولكن الله يهدي من يشاء طيب الذي فطرني يعني خلقني بجكة نعايز خلق رب سبحانه وتعالى ابتدأ على الفطرة يعني كم جمرة نعاي كابزين بركو زمتاني رب سبحانه وتعالى ومعنى الخلق هو الإيجاد من العدم كابزين بركة هذا هو الخلق والخلق من خصوصيات الله سبحانه وتعالى لذلك رب سبحانه وتعالى نتايلو إلا الذي فطرني إبراهيم عليه الصلاة والسلام زبالة أبقرآن رب سبحانه وتعالى تقيس وزاكا لماذا إلا الذي فطرني يوافي قوله إلا الله زبزأ زيادة تقيس الله لا إله إلا الله فهو سبحانه وتعالى لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه كم تربى سبحانه وتعالى بتمكزأتي تزيب زيبلو كم اون ابنك بلون ودليل ذلك قوله تعالى الا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين سوره الاعراف الايه 54 الا زي علامه رب سبحانه وتعالى استوعليز بل النازلوا ابزايا زي الا له الخلق نعيتي مخلقتي رب ترى يخلق مع الأسف الشديد ابزغتنازي رب أولياء والصالحين ذريا خهبوا يخلقون يوم زبل الله بعد جفري والعياذ بالله الأولياء يخلقون يلو بدليل قوله تعالى يلو. بدليل قوله تعالى خمت رب سبحانه وتعالى زبلو. فتبارك الله أحسن يش. الخالقين ما قال الخالق خالقين خالقين نبوز حاتي فترتي سنزي أولياء تصرفات اللوم حتى خمان والله تخلقون يوم يوم جفري ويا اعوذ بالله ابو جهل وابو لهب زي بوله مالتي ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله كفار قريش سماءين مرتين من خلق واتبلم الله يبلوا لذلك والاعاذ بالله اولياء والصالحين فتوا منا تنبح حق اولياء أب أب أب لكن ولاد ايوبون ولازه برب سلذي ربيه زخلق كم اون تتأزاز ناي انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون رب سبحانه وتعالى زخانة اقار كنتو يخون تبارك الله رب العالمين زي تبارك زخانة رب سبحانه وتعالى يبل والبركة زيادة في الخير مالتي زيادة زهب رب سبحانه وتعالى ففي هذه الآية حصر الخلق والأمر لله رب العالمين وحده, وحده فله الخلق وله الأمر الكوني والشرعي أبزأ الآية أنبقى أرنتين ردائي بال الشيخ بن عثيمين رحمه الله خلق مفطار نايرب مخانوكم كمون تئزاز دئزز نايمولو مخلوقين رب سبحانه وتعالى أيوه الزدماني نعلمنا نعيثي شرع زخنا كله زئزز رب سبحانه وتعالى ترحي بدحري رب, رب سبحانه وتعالى بقرآن تعله فإنه سيهدين معنى سيهدين على الحق ويوفقني له ربي خوفقني ونحكي إلوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام كابزد مانتاين رداء بربي نتحقز كله قزي اللهم وفقني وثبتنا على التوحيد والسنة والسلفية إلنا دعاء نبزه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك بلوني رمى الرسول صلى الله عليه وسلم قالت عائشة رضي الله عنها وكان يكثر من قولها في سجوده أب سجود وزحكي زيد دقاق مواني رمزة. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك تبل عائشة رضي الله عنها طيب وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً أي وَجَعَلَهَا أي هذه الكلمة وهي البراء من كل معبود سوى الله يعني ترافد كوينا إذا قال وَجَعَلَهَا كُلُّ شِرْكِ نَسِئِكَ تَوْحِدكَ تَحِزْمَالَتِهُ في عقبه أي في ذريته الذرياناتون تم أنبياء ترفاء بعلي عقوب ويوسف عليه الصلاة والسلام وإسحاق إلى آخرهم كلهم أنبياء زياء لا إله إلا الله نبقى تصوي عمالته بدحريوا لعلهم يرجعون أي إليها من الشرك نبتوحيد من أنتق من لسه رب سبحانه وتعالى أن كلهم مخلوقين أبتوحيد يخلقهم نير لكن سبحان الله العظيم بدحري آدم عليه الصلاة والسلام عشرة قرون كمتع عبد الله بن عباس دولهم كلهم كانوا على التوحيد إنما الشركز مساء بقوم نحي وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسره زيهم خمس صالحين يمنيرهم لكن مسموته شيطان أبوتاتكم نزيهم يمزق زيهم يرهم يلوم فعبيدتي له الله بن عباس رضي الله عنه كقزوا جميرهم نزيهم صالحين زياتهم كقزوا جميرهم يبل طيب تخليت آية قل يا أهل الكتاب يرحمك الله قل يا أهل الكتاب بلومي خانزوم سب كتاب كتاب زورة دومنسوم دماء اليهود والنصارى الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لمناظرة أهل الكتاب اليهود والنصارى مئنتي مناظرة قبر مناظرة دماني مكرخار مالاتي لكن زي عالم كهونا له الرسول صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى حتى توم نص... نصارى زنبروا بتوقتتي خطاب رسالة دب دبنا سدادوا إذا آيازي أتغسلهم نيرهم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك بي شيء إلى آخر الآية لكن قال يوم أبزوغ تنازين يهود والنصارى مناظرة نتقبرينا خنطوعهم هنا نبس لمنا شبهات آتوا نمنتين مغنياته رسوخ في العلم يلا سلازي كل جزين يهود والنصارى زي جادولوم ويمناظراء مناقشة زي قبرن دحركوينو عالم كخوون اللو زي تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم هذه الكلمة هي أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا زي أتى كلمة توحيد ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فلا نعبد الا الله هي معنى لا اله الا الله بجك ربي نخاله اين الجزاء ربتاه اين قبر حاجه يربي ذات كلمه لا اله الا الله ومعنى سواء بيننا وبينكم أن أننا نحن واياكم سواء فيها اذا كلمه توحيد دخلت انا بتصحنا نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام النصارى دعوها قبل اللهم كله نبتا وحيد يتشوي� موسى عليه الصلاة والسلام نيهود دعوها قبل اللهم كله نبتا يتشويع نب يهود سلها زبا علومي مصطفوزا الله واليهود والنصارى علومي ما كفره أبشرّق إذا آتوزن نبي الله موسى ونبي الله عيسى نبتا وحيد يمعد يمه و imagenente اذا كلمة زيئا نقول هناك بالصحن ياegtب الله ويميدوا رب سبحانه وتعال خامسا أي لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله عز وجل بحيث يعظم كما يعظم الله عز وجل ويعبد كما يعبد الله ويجعل الحكم لغيره أزد ماني إنتائيز بزلما التي رب سبحانه وتعالى بزايا زياء يعني, يعني تخبرتانا يا رب أين هبب نربخ تخبرن مخلوق ببيني الله سبحانه وتعالى عظم الله يليق بجلاله سلزي محيرك نخبرهم محيرك نفتهم ابشرك نقاته سلنخيل بازم خنياته زي ربتات عي تقبروا لي رب سبحانه وتعالى نيهود والنصارى فإن تولوا انت دائب سلزي داعي السلفي الموحد السني توقع قبر الله دعوة يقبر يمكن يقبله ويمكن اي كبلون يمكن ينسقوه تنا تسيقو موخه زولو باسلوب برحمه وشفقه دعوه غير كلهم سايب <تغلقوا بالوان> يوم القيامة يوم القيامه اسو يمك حتته مالتي فانت لو عما, عما دعوتموهم اليه انتى <دا> ام بالليل وامك ابزاء <أبيون rappers> توحد فقولوا <زيئة> اشهدوا بان مسلمون بان نحن مسلمين انا لنا بالوم <تصفيق> اي فاعل لهم واشهدوهم انكم مسلمون لله مسلم مخانكم نغرم بريئون مما هم عليه من العناد والتولي عن كلمه التو... عن... عن الكلمه العظيمه لا اله الا الله مخاني عناد غيرم اذا كلمه لا اله الا الله مقبال كب ابيوا نحن بلوا سلمنا انا مسلمينا كبكم نتاين لكم نقروهم يخوهم إبن رب سبحانه وتعالى سلزي إذا لا إله إلا الله أبقى قطي أبلن توحيد كل قزين حزق برن اب توحيد أب سنة أب سلفية ثبات ربيها بنا نابلك أبزر باعزو أكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته